109. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون 110. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله, ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا 111.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 خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميذ بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلناه وَأَنزَلنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنبَتنا بِهِۦ فِيهَا فَأَخْرَجنا مِنْهُ كُلَّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هَٰذَا خَلْقُ الله هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ مِن دُونِهِ بَلِ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ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 وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ 129-واتشرك بي ما ليس لَكَ به علم ما ليس لك به علم فلا تقعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا 120-واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم, ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون 121-واتبع سبيل من أناب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 وقبض من صوتك وقصد في مشيك وقبض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحميد الم ترون ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض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 وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ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 وَلَوْ انما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده والبحر يمده من بعده سبعه ابحر والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ان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 نَهَارَ اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّهُ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 124- وإذا غشيهم لِكُلِّ كالظل لدعوا الله غَشِيَهُم له الدين 125- فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد 126- وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور 127- وما يجحد بآياتنا يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ الساعةِ وَيونَزّلُ الغَيث وَيُنَززِلُ الغَيثَ وَيعلممُ مَا فيِي الأرحام إِ الَّه عِدَهُ عِلمُ الساعةِ وَيُنَززِلُ الغَيثَ وَيعلممُ ماَا فيِي الأرحام وَماَا تَدِر َفْسماَاذاَا تَكْسِبُ غَدَ وَماَا تَدِر نَفْسُ بِأَ أأَرضِل تَُوت İnna Allaha Alimul